أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على إبراهيم وما اسماعيل حَقاً يَعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 أولئك جزاؤهم أن عليهم لعمة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 119. ويتابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن 119. الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم 119. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذابا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين